من الجمال والرقطة والزوء والحلاة Vėdde la لو شفت زول في يابينو والنور والحلا همسات تغريد الطيور تنساب مشاعر رسيله بنظمه تدخل في القلوب قبل ما توصله كل الجمانور pura خان يوم مظلما في عد النجوم مرات احاول ادلل من بعد الفراق اشاب سنيني وقلله الشجوى الضيعة أيام خالية ومسلما سلوايا في عدة النجوم مرات أحاول أكلمان أنحالت من بعد الفراد أشاب سنين وقللها قلنا العذاب والرقب والذوب والحلاب دلا قلنا الجمال